قال شاعر الإغريقي يانيس ريستوس مرة هل عشت القبلة والقصيدة فالموت إذن لن يأخذ منك شيئا أما أنا فأقول لك اختبر الأدب بشفتيك كيف يمكنك أن تصف متعة ذروتها أن تفقد لغتك كلما تقدم بين الحب نشوة أعلن العشق موت التعبير شفتان تبقيانك على شفا قبلة لا شفاء لا شفاء لمن لثمتها لا مهر لا وجهة عدهما أو قبلة مجرد شفتين أطبقتا على عمرك ركوة قبلتك الصباحية قهوة لفمين أغرق فيهما كقطعة سكر ارتشفها بها لشكري حمد لك يا من وضعت إعجازك في شفتين وجعلتهما حكرا علي ما كنت لأحبهما إلى هذا الحد شفتاك اللتان نضجتا بصبر حبات مسبحة تسلقتا شغف القلب. عنقيل تسبيح وحمد ما كان لقبلك أن تزير على شفتي لو أن فمك لم ينبت بمحاذاة مسجد في غفوته في ذروة عزلته يواصل قلبي ابطال مفعول قبلة فتيلها أنت يا لبهفتك يا لجوعي إليك بعد فراق ساعة لملية تتسرب منها في قبلة واحدة كل كثبان الاشتياق كيف بقبلة كيف بقبلة توقف الزمن كيف بشفتين تلقيان القبض على جسد رجلاً من غيرك سقط شهيدا مدرجا بالقبل